سن نفتتح وهذه من تمام السعادة أيضا سنفتتح سورة النور نفتتح سورة النور وسورة النور مدنية وأعيد وأكرر علوم القرآن كما درسنا الفرق بين القرآن المدني والقرآن المكي وطابع القرآن المدني على سورة النور كلها احكام ظاهر جدا. فصورة النور مدنية بالإجماع ورد بعض الأحاديث والحق أن هذا الحديث انا سأقوله بس فقط تنبيها لأن هذا الحديث, الحديث بعضهم قال ضعيف جدا والحق أنه موضوع ما رواه عبد الله الحاكم في صحيحه وأيضا هذا من المآخذ على على كتاب المستدرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنزلهن الغرف ولا تعلمهن الكتابة وعلمهن الغذل وصورة النور وكانت تصح من, من, من المستدرك وعلمهن المغذل وصورة النور هذا حديث لمسح حديث موضوع احنا قلنا بان كل كل الاثار في فضاء الصور كلها فيها فيها فيها ضعف وضعف شديد كمان ان قال الله تعالى سوره انزلناها وفردناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون سوره انزلناها قراها الجمهور جمهور سوره بالرفع وقرا العقيلي أبرزين العقيلي ابن أبي عبلة قرأها بالنصر صورة صورة أنزلناها زي السماء إذا السماء انشقت صورة بالرفع والرفع على إضمار هذه صورة لأنه تعلمون أنه لا يفتدأ بالنكرة تعلمون أنه لا يفتدأ بالنكرة فتكون صورة بالرفع هذه صورة بالإدمار والنصف أيضا فيها إدمار أنزلنا صورة أنزلناها وفرضناها تأكيدا ففي قراءه الرفع كما قلنا فيها ادمار هادي صوره وهو اشاره هنا للتعظيم على ما فيها من حكم واحكام وعبر عاش كنتوا اتفقنا درايمان اه وطبعا فيها قراءه النص فيها, فيها كلام على اساس ان هي ليست من السبعه ولا ال10 والمعنى هنا اطلوا سورة انزلناها وفرضناها طبعا السورة التي دمعت ايات حتى لو كانت يعني قصيرة كما في انصح التعبير واستفر الله اهو رسلان او قال رسلان هنا او قالك رسلان او او قالك رسلان او او قاله جامعة فرصيحنا ما نقص هنا ان نعم. صورة أنزلناها وفرضناها وأيضا وفرضناها قرأ ابن كثير أبو عمر بالتشديد قرأها مسعود ابو عبد الرحمن السلمي والحسن وعكرمه والضحاك والزهري ونافع بن عامر وعاصم وحمزه الكسائي وابو جعفر يعني الجمهور وابن عامر والأعمش بالتخفيف سنقرأ بالتجديد كانت على معنى التكثير أي إننا فرضنا فيها فروضا كثيرة وهذه جمعت جمل من الأحكام والثاني على معنى في التخريف بينا قال إن أنزلنا سورة أنزلناها وفرضناها يعني يصرنا فيها أحكاما وبينا فيها ما يحل وما يحرم ان كانت على التكفيص وإن كانت على التخريف معناها ألزمناكم العمل بما فرض فيها قال سورة أنزلناها وفرضناها فألزمناكم بالأحكام التي جاءت فيها فواجب عليكم السمع والطاع وهذه من علامات الإيمان من علامات الإيمان تطبيق كلام الرحمن في الأحكام التي في البيان في القرآن قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات وأزلنا فيها آيات بينات واضحات لعلكم تذكرونها وترجعونها لربكم جل في علاء بتطبيق هذه الآيات وأزلنا فيها آيات مع الأحكام بيان لكم أنها واضحة بينة غير مشكلة ولا مجملة مفصلة فوجب عليكم المسارعة في تطبيقها وتحقيقها والعمل بها هكذا القرآن والقرآن أنزل ليعمل بما فيه من الأحكام ولا يعطل القرآن ليس للتبرك القرآن هو للعمل أصالة أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله قال صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحة جاليات. جاليات لعلكم تذكرون وهذه لعلكم تذكرون تكون العقبة لا تكون هذه المسألة على التحقيق في هذا الباب من باب عسى لكن هذه العقبة أنكم لو عملتم بها تذكرون تتذكرون المسؤول بين يد الله جل في عنا وأنكم ستحاسبون على هذه الآيات التي أنزلها الله الرعال والأحكام التي فرضها الله جل في لتعملوا بها لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والله دخلت الكرس الآن فأخلصوا والله أخلصوا ما بصدق <تصفيق> هذا بس عند دائم الدرس وأب أعطى لك أعطوك والله حاضر لا والله سأفعل ذلك أب أعطى لك النار دي شاء الله حاضر حاضر حاضر, حاضر صماري صماري صماري عفوا قال الزانية والزاني قال صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني الزنة يعني الزنة أد... حتى نعلم هذا الباب في قول الزنة والزنة فاجلده كل واحد يعني الحد الحد الزنة لا يكون زنا إلا إذا أدخل الفرج في الفرج تصريحا لا تلميحا كل شيء قبل ذلك ليس بزنا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزنها النظر واللسان يزني او الفم يزني وزنه القبل ولم وزناها البطل كله ذلك ورد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولكن له ليس الزنا الذي يستلزم الحد ولذلك ان الرسول سال سال سئلان افعلت كذا وقالها تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البات ناساما وان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقيم الحد عليه فصل وسال ولذلك عماء قالوا لابد للشاهد إذا شهد ولم يكن قامت حد قط بالشهود لابد للشاهد أن يشهد ويقول أنه رأى هذا في ذاك كالمروط في المكحلة كالمروط في المكحلة فهذا هو الزنا الزنا هو, هو إدخال الفرج من الفرج الزنا هو إدخال الفرج من الفرج وهو التقاه الختنين كما قال تعيش رد الله عن أرضها التقى الختنان واجبا واجبا إذا التقى الخي تنان واجب العصر. قال الزانية والزاني فجد كل واحد منهما مئة جلدة والجلدة وضرب الظهر وقال مئة على العدد في هذا الحد الآية الحق ناجي الآية مجملة هذه الآية مجملة لأنه قال الزاني والزانية على العموم ألف لام على العموم فينزل تحتها المحصن وغير المحصن ينزل تحتها المحصن وغير المحصن الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولكن جاءت السنه تبين هذا الاجمال لان الذاني والذانيه الالف واللام الالف واللام هنا المبهر معرفه الالف واللام يعم الذاني المحصن والذانيه المحصنه الذاني المحصن غير المحصن والذانيه غير المحصنه نعم لكن لما جاءت السنه فسرت قال اني رسول الله خذوا عني خذوا عني قد رجع على الله له نسبي لا البكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام البكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام والسيب والسيب جلده مئة والرجم إلى الموت وبطول البكل وب البكر جلده مئة الوستيب جلده مئة والرجم إلى الموت وهنا قد اختلف العلماء في مسألة البكر والسيب أما البكر فقد اختلفه مسألة التغريب وقال بالتغريب الجمهور ثلاثة للأحناف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام قال والسيء والسيء جلده مئة والرجم إلى الموت فالاختلاف هنا كان في أصل التغريب والمنازعة نظرا على حق السيد ثم بعد ذلك الخلاف بين الفقاء أيضا على تقريب المرأة يستطيع الرجح أن النساء شقاء شجاة في الأحكام وأنها إن غربت لابد أن يكون معها أن تتخذ وحرما والنفقة تكون عليها لأنها التي أساءت فالنفقة تكون عليها وأما الرجل فقد طال بالجلد علي بن أبي طالب ومن, ومن وفقوا في ذلك فوجوب النافي قال بيه الابو بكر انا ما هي واحد مكتب المسجد بتاوه عليك ما شخنة ده ما انت جاذن <تصفيق> الانوان والله ما يتاوه هي الشخنة ده هي نزلة الدائري بفضل لا في اللفة في شمال في مين بفضل لا انا هب... هتباحها مع حضرتك على فكرك كعبيش الدكتور ساكن هنا فاخر الشرعة ده اه اه أنزل كعبيش أنزل احنا شمال هو يمين ممتاز بس عدد سبيل خلده الان ماذا نفعل مع الروح في استوديو قال بوجيوب النافي في حق البكر ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وبعدهم عطاء وطووص صفان الدين ومالك وايضا شفعي قال بذلك وهو الحنابلة اما من قال بالجمع بين بين بين الجلد والرجم فوعل ابن ابي طالب ابن ابي طالب جلد ورجم قال لان جلت فقد جلت بكتاب الله ولا ان رمتم فقد رمتم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بقول علي ابن ابي طالب الحسن البصري والحسن بن صالح وايضا قال بذلك الحنبله روايه عند احمد واسحاق قال بذلك قال بالجمع بين الجلد والرجم من الموكي وجموله العلم على أن, الجلد على أن الجلد لا يجمع مع الرجم والحق أن الجلد مع الرجم كان في أول الأمر ثم نسخ والدلال على رجحان قول الجمهور أنه نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فرجمها اعترف وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز قال له لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك لعلك قال افعلت كذا قال نعم قال ف... فلما قال نعم قال ارجموه وامر بالرجم دون هنا <تصفيق> الرجم ف... قال ف ف فامر برجمه ولم يجلد امر الله النبي صلى الله عليه وسلم برجمي ولم يجلد فاكون الراجح في قول في قول لا دفع كل واحد منهما 100 جلده كانت هذه المساله على البكس البكس شنطه معاك البكس يجلد 100 جلد و100 تغريب تغريب عام وهذا الراجح والسيد الرجل دونالد دنت الرجل دون جلد نعم طلت تعالى الزانيات والزاني فجلد كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بما رافة في دين الله ولا تأخذكم وقرا ابو عبد الرحمن السلمي ابو رازين والضحاك والاعمش بالضم ياخذكم الباء يعني فيها بالياء ياخذكم ولا تأخذكم ولاخذكم ولاخذكم ولا اسف بالتسكين الاولى ولا تاخذكم هذه الجمهور لا عليهم ماشي الثانيه ياخذ مباراه مباراه حضرتك المره احنا المره على طول اه دكتور ايمن تخصص ايمن تعال الله تعالى ولا تاخذكم بهما rafa fi zinillah ولا تاخذكم بهما rafa في دين الله والمعنى لا تأخذكم الأفضل فتخفضكم ما شاء الله ممين المسجد شمال المسجد شمال احنا ناخدين بقى يمسك الله علي هارف انت ده شكل النبوي يشوف ده شكل ده ده, ده, ده, ده, ده شرفنا الرجل ده يعني فوقه في أرقينا حبيب لازم لازم اكون ماشي. برضه برضه اه ماشي معلش انا قلقان جدا انا خلصت بس درس التفسير واستاذنهم لغايه و... ما كده ان شاء الله استاذنوا بعدين اه اه عشان استاذن حاضر يا ماشي ماشي ماشي ماشي ربنا انا اسف جدا <تصفيق> ف هنا لا تاخذكم بما رافه في دين الله <تصفيق> ايلا تخلكم بما رافه في تخفيف الضرب او تقللوا من الحد تعطلوا الحد فهذا لا يجوز فلذلك قال حد الله لا بد من لا بد من اقامته واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود فقال الحسن البصري على اختلاف الضرب في الذنا غير القذف غير شرب الخمر تتفاوت بغلظ الذنب وضعفه والطايح أن كل الحدود الضرب في الحدود كله سواء الحدود كله سواء قال ولا تاخذكم بما رافه في دين الله ما معنى في دين الله قال ما في دين الله يعني في حكم الله جل في علاه وقيل في طاعه الله جل في لا تاخذكم بما رافه في طاعه الله جل في علاه أو في حكم الله جل جل في علاه قال تعالى وليشهد عذابهم طائفه من المؤمنين طبعا هنا يعني نشوف هذه المساله مسألة عظيمه جدا مساله أن يشهد عذابهم طائفه من المؤمنين هذه لها حكم كثيره الطائفه قيل خمسه وقيل اكثر من ذلك قيل اثنان في صعيدان قيل اربعه كل ذلك لا يهمنا الذي لما طائفه من المؤمنين يشهدون ذلك لينقلوا هذا فيحدث الردع والزجر به هذه المساله فيها تشهير هذه المساله فيها فقال يجوز التشهير بمن عصى ومن يعني تعدى هل يجوز ذلك أم لا هذه المسألة نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم هذه المسألة نفصلها في الدرس القادم بإذن الله نسأل الله لها شاء الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية طيب الآن أنا, أنا تأخرت عليكم في أول الدرس من أجل كان فيه حوالي خمسة حلقات أنا بسجلهم الآن عندي حلقتي المفروض تكون مباشر لظروف النقل ستكون مسجلة فلابد أن أسجلها الآن فإن شاء الله سأعاود وكم معكم الدروس الساعه 9 ان شاء الله يعني سامحوني ساعاود معكم ان شاء الله الدروس بعد ساعة الساعه 9 لانه لابد ان انا الان ساسجل فاعتذر لكم اللهمنا قلنا بقوله لا تاخذكم به مراسطه في دين الله التخفيف في الضرب او تقليل الحد او تقليل منه وهذا تحذير من الله جل وعلا وايضا تفاوت الضرب عند الألماء مختلف ولكن الصح الراجعة الكل سواء يبقى فائد المصنبطة بيان القرآني بالقرآن بيان القرآن بالقرآن ثم المجمل منه فبالسنة وجوب إقامة الحدود وجوب إقامة الحدود إقامة الحدود علامة الإيمان إقامة الحدود علامة الإيمان قال ان كنتم تؤمنون باليوم الآخر وتفصيله ياتي إن شاء الله في الدرس القادم طيب عندنا الآن سنبدأ بدرس العقيدة لكن بعد ما أسجل بعد التسجيل سأبدأ بدرس العقيدة إن شاء الله ثم بعد ذلك السنن فسامحونا يعني أنا الآن عند تسجيل فأعتزل إن شاء الله يعني بعد ساعة نبدأ مع بعض الدروس مرة ثانية إنزاكم الله خير السلام عليكم